أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وتنزيد المحسنين فبدل الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا من عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 111. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا, لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكتنائها وَفُومِهَا وعدتها وبصلها